السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نتوجه الى المره الرماديه في الكنيسه الانجليقيه من اعاده البث والصوره نتوجه على الحبيبين والمفاه في ضم الشوخه الخواذي ومن من اواد ينفع به الله عليه هذه دعاه من العادي يتم التجهيز عند الجمهور، وما من لذلك اللي في <تصفيق> الجامعه الائمان وعند صاحبه محمد رحمه الله تعالى ورث هذا المني على وجه الجث والشهوه والمغبرين يعني الذكر وعند رحمه الله تعالى يوز مني على وجه الجث عن أن يخرج من ينثر على وجه الجث والشهوه وان وبعد ويجب اختر ستخرج مثل هو هذا المنج لا عند الامان وعند صاحبه يجب عليه اعاده الاسل يجب عليه عادة الاسل المعدة قد خرج على وجه الدخل وشبهة الاجينة من نفس الى وعند الامان وعبو جوتو هذه لم ينتصر عن الوضو على وجه الدخل والشكل في يعني من شال عن عن على رجل تقري الشهرة فلا يجب ان رحمه الله تعالى ونحن نقول انه يختصر اختلاقا لانه يستعى على قيد الامان مطلقا لقمت على قيد الامان ونحن على ولكن في هذه أول هكذا مسألة ما أريد مرة نقطة مرة ثانية نقلنا على وجه الدكتور هذا الاتفاق الجميع الاتفاق الجميع ومثل ماين خرج على وجه الدكتور الشهر أنتم تعلمون أن الرجل يخرج من سبجه ناع الرجل يخرج من الذكر بخلال المرأة المرأة يخرج من واضح؟ نعم انتخال هذا من السربي الى يخرج على وجه الدفقة على وجه الشهرة الى الذكرة ومحمد مجرد على وجه الدفقة والشهرة لهذه الحالة بدأ يعني لأمه لأمه هو يحتنم فمشك مناعه من الفروج. كيف وصل هذا المعودة لكيه ليس على وجه الدقاء والشهرة عليه الأسر عند الإمام وعند محمد الآن إذا تركه بعد أن هدأت من يخرج عن الأسر وعلى وجه لا يوجب عند الإمام أبي يوسف عند الإمام يوسف وهذه وبعد جميعها قبل ان يتبول بعدما اختصى لمزل هذا المال المجرد هل يعيد مسل الا الا عند الامام محمد محمد يعيد انه قد خرج على وجه دقيق وعند الامام أبي لم يخرج على وجه دقيق رسل وفلاعده اذا كان قد فلا يعيد مرة بشوف الله الرحمن الرحيم بارك الله فينا ولدان هذه المشهد لنا لا في المحيط المكان في هذه المشهد التي بيننا بيننا يد أن يكون خرج هذا الميد من لا بسبب زمان وأن لا على بأعلى من النخوة والشهوة بل بسبب آخر كمرض مشابه هو بعد بعد المفشار ف... ليس بالإمكان أفضع منك او أحسن منك عن هذا الشباب ولكن آآ آآ يعني أن يتشور الفائد أن يخرج من الرجل لواحد من شباب, شباب, شباب ثم بسبب الجماع ثم عنه بعد الاتشار والشباب هو يعني بسبب مرض الاصابه فبالاجماع في الثاني لا يجب على الغش اما الشرب الاول الأي... فياتي الأي... في وهذا ما فهمته الله اكبر وما تحقق من مولانا واز الله من جاء فينا في هذه فذا خرج احنا كلنا اعتشاء افضل شو عند الجميع في عيرحانة المربية فذا خرج بحاج المربية او بيضا انا ورنية وقع المرتفع خرج منهم المزاعي وفلا اجب الهو الوصف هذا الاتفاق السورة الخلاسية لك اضمانهم فلم اكتلم فانسة تذكره والسلم جامع فما اختصر فنجل منه مرة اخرى أنت على يد الدكتور شو ولا مخلاتي هذه لا هذه المسائل انا انه الناس يجهل وخاصة يعني هذه يعني لا يعرف الخلاف قال اولى الله سبحانه من الله خليك افقان بخلاف يفقان على ماذا دانا كل وهذا فيه رج من امثال هؤلاء الذين يعتقدون ان الى ام يطلبون في هذه في عن هوا من في هو. ما يا الله في الله مرادة شاء الله الله قال او اما المنوف بخلبي عليه الصلاة والسلام من ذكر سنن ولم ير الانتر والسلام فلا لن ومن يكفي من فعليه الوصول واما خلاف ابي يوسف واما كما في هذه على اخشان المياه. المياه عند وعند المرأة. اما كثير أيمن جديد هو خاتم الحديقة رايحة من رايحة الضلة هذا النوع أيضا من نجوم الرجل وين كثير الذكر وين كثير الذكر عين على عين من الجمال من الزرورين من القلب من الذكر يعني رجل هو رفيق الى ما يفعل بسبب ان يقول قد مكتب نعمل هذا يد فيه والعالي هذا المجل عند المرأة يسمى بالقضي ما يعني المرأة لها مهار المنو والقضي والرجل له ثلاث المنو والمجل والوجل الوجل دول لا عبار عن دول مجل انه بعد الاختشار معنى نحضر لغضة اخر في بجميع أو بعد البيض بعد نحن ايضا ولا نعود الى أن نودي لا نستعين وان شاء الله تعالى أعلم الله تعالى ما هو هو حقيقة هو حقيقة الخلاف ما شاء من هذا شاء ما شاء الله ما يجب عليه. ما وعلى <تصفيق> اللي ان النبي لا يوجد رسل تمام في حالة اليا خارق في ولنا ان الله انه مني يمقضر فهيوجد رسلت لها كيف رجلا يجب محمد يجب بعد دليله قال ربما من هو رب منهم هو منهم قد رخ منهم قد رخ بنعدى عند النهم قد يخضي الحرارة تكتر. أو من الأحياء كما ذكر هذا من هذا المجلس بدل وبدل عندما قامنا على الاحتراء نعتبره المجل وقد يخرج رقيقا من عدة اكسابه بحراره بحرارة هذا الانسان قد رقك منه على هيئه خلال في ذلك خلال هذا الفيديو، خلال هذا الفيديو، لا تقل إجناها ولا تكره غير من البشر، كان منكسر وقت الموت فلا يسعه. لا، لا، لا، لا، اذا كان منتشرا يكون مدى فلا وصل عليك مثال انه محلمة غير فلا يجب عليك للغسية بعدم الصنع هو وقت مسألة كنا كنا كان قابل نعم وذكره من فلا هو بقعيد يكون من كشرة هنا الثلاث هنا فعند الامام وعند محمد يجب عليه الوشرة عند الوشرة لا عليه سواء كان في حالة النوم او في حالة الياقضاء من هذا دليل ابو الذي لا يجب لغسلها ومثلها مثل حالة بيقظة هو كان مائم او كان في حالة بيقظة النبي لا يجيب محمد تجد دليل اخر قال ربما عندنا وجد هذا النبي عندما قام انه قد كان جميعا ممتاني يعني كان ممت ولكنه قد رق حرارة هذا الدنيا. أو لأنه ضعيف، وضحك المسألة عن كيف حتى أخرى صحة إن شاء رجب مدى عند مقام فهذا يجب عليه الرسل عند الامام وصاحبه وحيده عند الامام يوسف لا يجب عليه الرسل النبي كما لا يجب الرسل لحالة اللي قالت فذلك لا يجبه. لا في حالته. رد الإمام او الحميد صاحبنا محمد وقال الإمام انه وأنه يكون مني وقدره وهذا بقل صارت الحرارة اسم هذا الرجل الأم لأنه مهيدا عنده دا يكون بعيشا يحتوي من منه تخلقا حواهيئة المبي ونحن كن على على الأحوال. احنا احنا كنا على قلبي المنهي في نعم طبعا في حالة اليقظة باتفاق فشي وشي قصة باتفاق حدثنا حديث النبي صلى الله هذا الموضوع كل فحنة مني. كل فحنة لا يجب برشي في حالة اليقظة باتفاق حدثنا واضحة الوضع المعام والمحمد من كما ان يجده في حالة الوضع ان في ناسة المسلم وفي شكات وأن الوضع ان في ناسة ان دون ان يوضح ما انتشار الذكر نكون يا أخلاقنا إذا نام غير منتشي يعني بمعنى ما ما قد من, من, او من, من هذا بمعنى من تكمن مشكلة من شأن العرب من مشكلة ولا جد من جدته ولا من جد من جدنا هو من أثبت المشكلة ولا من مشكلة ولا تأكد أن وذكره من فشيخ وذكره هذه الحالة في حالة الموجودين لا يفتح بين حاله بيخلص الله وحاله فلا من من من أراد أن ويوضح اكثر هو من فصيله من فصيله من من فصيله من فصيله من فصيله من فصيله خروجه ثم رفض اقترام الخروج بخلاث الرجل وانه لا يعود ردوص المحليين لا يعود المحليين على جنه لا يجبه مرح. مرح يدخل مرح يدخل مرح يدخل يجب عليها يجب مننا أصحى، ومنا أصحى شنكت باللون، ولا يجب لماذا؟ يجب قال: ولما رأته يدخل على طلب تراد، وفوق ذلك على قطعها يجب عليه الوضوء لماذا؟ قال: لأن ما عد منها ثم عود المرأ في من المرأ. المرأ المرأ. المرأ المرأ ما رأي يحمنك المرأة ما دامه وراء ما دامه ولكن ما على حسنا خرج منها ما على رجل كيف يمّون على رجل lawn والي أخوえ ق節目 ولا inher等一下 ما يجب عليكم هو عام لي يقوّع رجل مح لم تجب ثم يجب على وما إذا تذكرت وصلت إلى على جلوس يعني المغري، لأنها أخذناك زعمة أنها حصلت، حصلت تذكرت إلى لأن المرأة إذا احدى من على خطاها يجب الوحيد لحسن ما بترود نكون معودة لأن بعض الاختدام القديم بشراسة رجل فإنه لا يعود يدوش المحبّل لأن المصيخة التي في على جهة الوحيدة لا يجب على جهنه او كانت على بطنه فلا يجب عليها. وقالوا واصل الجمعة في العيدين والأخيان اللي على في البعض ما يفتل من الماء في رفع عوصة من من من وهذا ليس التخرير من حتى لا على ليس من ذلك يحصل على هود اختفار أبوحك اللهم هذا من هذا الشعي من يخشى له زماني زمان من من منه قال ولا يجيب المحذر يعني ما يحرم على المحدث سواء مكانا منذن يعني تقايرا مكانا في الفرشاء ويحرم عليها نفس المسحط إلا بذلاثهم غير المسحط لا نفسهم إلا المسحط. المسحط. المسحط. له له له له. ولا حتى مصر هو بهذا ثم هنا يعني أو يعني له مقام في الخصوة فلا يوجد جميع الشق حارب في الموطن فتا حتى الوثان كان مسردا بردار وكان موضوعه ومعنى الوضع أمم في بيته له هذا رأس لا قال لا يجوز ان يجبني بقراءة القرآن قد يعلو الشيخ ما يخبرني في الحالة شوية من الله الرعان ومعنى كمعنى يجبني في هذا ومعنى هذه الحالة أخرى بها الآن من أشخاب العدار فهو أشخاب العدار قبيره في الوقت أشخاب العدار مع التدوية في أشخاب العدار ومعنى كمعنى لا يجيب المحبوبون في, في, لا في, يجيزي يجيزي في, في بعض الآيات لا يعني شارك ان ما يخصده ما يقصد بها يجب ان يجب ان يتروع قال ولا يخلق الدينة الحاسم وانوا عن التحاوي أيام من الحديث ولا من من كل هي بتفتح من كل صورة عند وسبوئ كل ليست هي Maria, do do niedzieli po południu. A szefea, عنده يعني awer. z انه يجيج له بعض ايه والحديث لا يعني بمعنى ان كان آية كان من آية هذا مصدر من آية ان الله له الذكرية التفكير للدعاء من منع عن إلا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 ايضا يعني البدو عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً على البدو، وكان كثيراً من المسلمين، وكانوا أقرب غير ما كانوا منهم. وعماش من في جميع لا تمل. لا تنسى. لا في شيء قال ما من لا من أحدا في وضعنا في هذا هذا في لعصف من لا يحصل إعلام بأي من كلايا، كلايا من ما يحصل إعلام، يخرج، وهذه المشاهدات في في كلها لا يحب إليهم ان إليهم يحب إليهم أظهر أحبير هذا المجهد ويأليهم ويأليهم أجن ويأليهم غيره إلا إلا منها على نفس الانتردتكار فخريش من الخاتم المسيطة وممه لا يشرب الطهارة عاصم إلا نفس الطهارة أنا شاء الله هذا السلام لا تجيز التهارف في في نسل مضحف لغيلي ومع المطلق الماء الواحد في نفسه وضهر لغيره ضاهر في نفسه انا عمانة النار في نفسه وضهر لغيره ضاهر في نفسه وضهر والأسر فيه قوله تعالى من الماء ماءا وهو يتجبى را... رسول الله من <تصفيق> الماء الظهورا لا ينجيس من شيء إلا ما غير لا ينجيس من, من شيء ويبقى قال شيء تغير أحد أسار ولم يجيز وذا <تصفيق> خارط الماء سيئا عن طبيعة الماء ما هي الماء؟ كونه سيارا مرتبا من لن عن وطبيعة سيارا مرتبا مشكنا للعطس هو الطعطاء انه سيكون هذا وغير احد عشاء يعني ربما يختلط الان اوه المتقال ولن يوجد القتل كزع وماء المد الإثنان ايضا شجر، غنده في الارض برمية، في يعني في غشطيات، يمكن هذا يعني ما في كل في هذا الإثنان هذا من ما كان معه بعض الطب عن طبيعته قال وفي اللبن, اللبن. هو ما هو طيبا سيارا مرتب بمساكنا الغلبة الذي خلطه شيء نبيه والأجزاء بإجماعا ببقاء اسم الواعي بالأجزاء ما على هذه المسألة كان الغالب هو يدقي هذا على فأنت أكيد ويجيب ان من نبقى معهم ما غلب على النار وما مع مصدر يجيب وما غلب علي جماعهم وقد الحقناه من هذه الماء وقبغانك الماء فهو ما يجيب ان كان مبناه مغلوبا فلا يجيش ولو تغير ليه لكما تغير اعضاء اوصار انه ما شوه تغير لا يجيش انت المرق انه, إنه, إنه, إنه المرق بلده بلده ما يستدقى انه ما هذا lub się zmienia, nie są one naturalne, a raczej są nam potrzebne, a raczej są a raczej są nam potrzebne, a a هذا لا يتبع من يصف في ماء الماء وردنا مثل صالح ومترسل ومترسل ومجمس المرض ومعنى يصل بيه كالسيدة والحرب هذا هو نصيح المبات والسيد الأيضا مبات المبات الشمد على قسمه ومعنى فيه في الأرواح المتفاعد ورد الجسم ورده وفي هو اخر يمبطل... في العالم هذا الانفجار من عن Mój syn, mój dziecko, moja żona, moja córka, بارك الله فيك يا ميدانا وزاكم عنا خير الجزار يعني انا شاء ابدأ الاشئلة انساء الله بالاشتراك عن لفظة مهينا وهي قوله هي الحرب يأتي اثنى من الحرب بمعنى نككة القرض وهي نككة معروفة يعني لشجرة يشخرج منها الشمح كما هي الحرب يا ميدانا بارك الله فيك <تصفيق> بارك ale kółkańka nie jest tak, nie w بسم الرحمن الرحيم عن الحرب في الشيء لب وأخرج بدي هذه النتائج يعني انا صرت الرابط على العام لانه يعني تحور بنا السجره ايضا هذا هو الرابط يعني المستحيل هذا هو الشيخ. نقرأ الله الله جل وعلا عند سبب على السجاد حنطين يعني إذا كان عن هذا الماء ما عن إذا خالقه بالماء زاده الماء يعني يعني وعلى فكره هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كان في شيء صغير أحد ولم وماء بمعنى هل يجوه هل يجوه لبن صغير احد او صاسمي امس اللبن روايه كان انه يجوه على العمني او ما يجوه اما اللبن الخالص قال انه ورد في لما يراد من يجوز الواجب، من رأى ما حدث، من رأى أن شيء في من في العكس، يعني يا ايها المكرمين ان الموعد الذي سيتم في يوم الثلاثاء الموافق من شهر نوفمبر 2018 نود ان نذكركم بضروره الحضور في الموعد المحدد لنتناول احداثنا الجديده في هذا اليوم نود ان أرى عليه هذا التلف، يعني ما أصل صح هذا ما قدره. ما يفعله من هذا نعرف نعرف نعرف نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يجب الله عليه وسلم ورد عنه في حديث الله صلى الله عليه وسلم عن البذل يجب البلنة يرى انه قد اكتنى ولا يجب البلنة قال لا يجب فقال ان ترى ذلك عليها فقال نعم انما النساء يجب نساء فالاحتراق عند قوله إنما النساء فقائد الدجال خطفى النبي صلى الله عليه وسلم بين الدجال وبين النساء في رؤية الماء وعدم رؤية فيها فلماذا فرق التلاشية في حال المرأة بين غيرهم على ورها وغيرهم على بطنها وإن كان ذاك رسيك راسب تفقيص بأنه قد لا يخرج ثم يعود ولكن هذا نحتاج لن نحتويب النبي صلى الله عليه وسلم ما الله عن الحبيب الواحد الله ولا ولد من أحد ولا تقدم أي أبدي من المزبوغين أبدي من من لا تأخذ حديث الله يجمع من هذه الدكتة كل هذه الدكتة جمع هذا بارك, بارك, بارك الله الله صلى ثاني وغسل على هذا الفهم بان النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه انه صلى من يضى يوم الجمعه فليها وليله ومن فصلت ثوابه على سنة هناك حديث اخر نروير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم الجمعة واجب على كل محتل روح الامام يسل الجمعة واجب على كل محتل كيف يجون الترسيخ بين وصل النبي صلى الله عليه وسلم النظر الأفضلية وأظن هذا النظر للجلام في التاتة الحمسية تم نوصلنا وبين الحديث الذي صار راحا بالوجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم الوصل يوم, يوم الدوعة واجب على كل مختلف واجب آآ نعم سي نعم سي نعم عز الله الرحمن خارج على كل مختلف نعم سيدي ولكن فهمت على كل مختلف او على كل بالغ وليس المقصود بالمختلف الذي ساخذ فواجد بلدا فهمت ان المحتلف بنا المقصود بها البنوك اي واجب على كل بالغ ترتبط عنده الخبز نعم الحديث الاخر قال افضل وهذا الوصل في احضر ولكن مخصوري التسيح بين الرأيين وكما النعمة مستلم اي فالس يعني انا سمعت اخي اه اه اه يقول حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم الغش واجب يوم الجمعة آه نعم هذا هو سؤال شيخ عبدي شيخ عبدي هذا هو أنا وجهت سؤال يوم الجمعة في الحديث نعم بارك الله ليش في الحديث السني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يوم الجمعة في واجب على كل مسلم السلام عليكم الله عليك. وبركاته اولا آآ آآ آآ آآ عن الحديث شيخنا قال انه يوم يوم عظيم في هذا الامر ولكن الواجه التخصيصي في الحديث النور صلى الله عليه الجمعه واجب على كل محتال عصر الجمعة واجب على كل محتلم نعم سيدي فاذا فهمنا كلمه محترمين بمعناها الحقيقي هو الاحتلال فالفريق من الاحتلال واجب على كل المحترمين على كل في دمعه وفي غيرها هذا امر الامر الثاني كنت اريد ان اصفهم الشيخ بن عمر نعم سيدي الشيخ عبو عمر موجه الاعتراض في انه سنة الاعتراب من جهة ان الاحناس قالوا ان غسل جمعة سنة وليس واجب ام ماذا بارك الله باعتراض على قول الخلافية انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنصر هذا الحديث على انه لا يجب صراحة الطاولة الهوث اليوم الدوم حتى نعم حديثي الحضن على الجمال نعم حديث الاول رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فوضى على مجموعة تجدوها ونامت ومن ارتاث له هذا دليل على ان اتصال كمان ولكن الحديث الثاني فيه تفريح لانه هو افضل فكالك بين الحديثين وهو متعرف ان الاعمال يعني قال كمال الأعمال، كمال لذلك لا ينور إذا جد منك وعلى هذا يقول الله تعالى: على وجهك على على هذا من الله تعالى خير بارك الله فيكم مولاي يعني المساله ذات في الضم الاول ان ان نفهم لفظ المستلم يعني على انها لكل باب يجب على كل بالغ ان يقتصد دائما في وعلى هذا المعنى يجب من تشير كلمه نعم وخل من واجب على كل مسلم وعلى هذا التدثير مضطر الى تفسير كلمة واجب التمام وهذا مفهومه في المره الاخيره اما في المرة الاولى ففادينه الاخر او في المره الاولى فهمته الاحتمال يعني واجب على كل انسان الاحتمال ان يغتسل احل نفسه في ذلك اليوم يعني ان يغتسل في يوم النمر وهذا الفهم فيه اشتالها هذا الفهم في اشتالها هي مشألة تحصصها من بالذات الا فواجب على كل محترم في اي وقت احتلم فيه ان يرتفع فهذا الفهم يعني فيه مهم اما الفهم الاول في اشتاله الفهم الاول الذي هو تسوير الوجود بالكمال يعني كيف يكون ذلك النص صريح في الوجود كيف يحمله على الكمال؟ سيد انا لم اقرا بعد كلام التحاول عن غسل الاغسل مهين على كل محترم فكان ذلك على وجودي باستدار وقد يكون الفرق سيد تخضر ووجد دلد بمعنى عراق المنى ووجد عاجبه لكن المسان لم يجد دلد ولم يجاني خاند ولم يجد عليه هاي معنى ذلك على وجود الله ورعا وصل لا, من لا يعني بمعنى على من هو اقتصر الذي من الجناة جمع عهده هو اقتصر هو وهو جماعي صدق وقام اللي حمل علي وديه الوجب عن ان يتحدث من المنزان عزيزي لا تشوف. وارسة السحر صلاة يخل منه نقول على ماذا يعني من اراده يعني ان يدخلنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلم اولا يدخل جامع عودة افضح وامن جامعهم واني خسر في يام جمعا لان هذا يوم عيد والنبي صلى الله عز وجل. كان يدخل في امو حينده يعني هذا اليوم هذا المحفوض لله على جزاكم الله عنا خيرا سيدي ودارة الله فيكم انا فهمت ان الوجود في لفظ الحديث لا يحمل مطلقا على الوجود الاصول المعروف بين علماء الاصول وانما على يعني يحمل على المستير يحمل على الاشتنين هذا هو السؤال ما حملناه على كلم شما او حملناه على التمام ممكن من صلاة على تحمل أَيُّهُمْ الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ هَذَا الَّذِينَ فُرِجَاهُمْ أَنْتُمْ مَا نَحْنُ لَا نَعْلَمُهُمْ لَا لقائل يعني بعدم صحه فتاوى اللي مقدم اليوم على المغيره اللقاء بهذا الموضوع يعني تمتم على يعني يعني افهم ان ما دامت المسخه من العلماء بها يعني نعم بارك الله فيك جزاك الله الله الله أقول لكم أن هذا بناء بناء ببناء هذا الحديث يعني هذا ما يصف عندهم واضح وما يصف عند احدهم ما يصف عند احدهم قد يكون دائما عند هذا واحد من الجواب الجواب الاخر ان تتعلم ان الحمسية قدون الكنيس المطل ومقدمونه ومقدمونه على القياس مقدمونه عن قياس ذلك انا فتج موضوع الحبية حدث خلال ناشيه هذا مخدم في الجنة سليل مخدم من الله الله الكثير على الجنة سليل من